لا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار في علين وما أدرى كما عليون كتاب رقون يشهدون مقررون إن الأبرار في نعيم على رأيك يروون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مطون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون إن, إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يرحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأواهم قالوا إن هؤلاء لضالون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 ك كادح إلى ربك كلحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو تبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظنورا بل إن ربه كان به بصيرا فلا أخسم بالشفاق والليل وما وساق والقمر إذا اتساق لتركهن قبقا عن قبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يُعَذَّبُونَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالسَّمَاءُ نَادِيلُ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ وَشَاهِدُهُ وَمَشْهُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْخَضَبِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنحاء ذلك الفوز الكبير إن بعض بك لشديد إنهم يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود العرش المجيد لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو مجد مجيد في له حم محفوظ والسماء والطارق وما أدراك مطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلهم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 وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم غويدا سبح اسم ربك اللعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء النحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 صح في إبراهيم وموسى هل أذاك حديث الغاشية وجوه يومئذ غاشعة عاملة تصلى تصلنا ورحامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ الناعمة لسعها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها صور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف, وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا أيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرع أل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرع ذي الأوتاد الذين قاروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوق عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فكرمه ونعمه ربي أكرمًا وأما إذا ما بتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دك دك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 لم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدعاك كما العقبة فك رقبة أو نقعه في يوم في مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين من وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طعاها ونفس وما سواها فألمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها وقد خاب من دسها كذبت ثمود بطروها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله وسقوا فكذبوه فعقاروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر الأنثى إن سعيكم لا شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنو يسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنو يسره وما يغني عنه ماله إذا تردد إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأنذبتكم نعوى تلضى لا يصلها الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يقيمه يتزكى وما لأحد عيده من نعمة تجزى إلا بتوعة وجه ربه الأعلى ولا سوف يرقى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسا فيعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأبى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائر فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث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 كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت يكذب كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي ناسفعا من ناصية ناصية كاذبة خاطية فلم يدع نادية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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو سحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين هنافاء ويقيموا الصلاة ويقتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار دهنما خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية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 بأن ربك أوحى لها يومئذ يصد الناس وشتى الليل وأعمالهم فمن يعمل مثقال دوة خير يرى ومن يعمل مثقال دوة شر يرى والعاديات ضبحا فالنويات قد حا فالنغيرات صبحا فأثنى به نقاء فوسق به جمع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 يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المافوش فأما ما ثقلت نوازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت نوازينه فهمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زوتوا المطابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترضن الجحيم ثم لترضنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وين لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ناه الله المقدة التي تطرع على الأفئدة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 تبت يدا أبي نهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات نهب حمالة الحقب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد قل أعود برب الفرق من شر ما خلق ومن شر راسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزق لهم